ve anzel la ilaik al kitab bilhac muddiqli ma bina yadini min الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا وعته ومنها جاء ولشاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولا كل يوم لكم فيما آتكم فاستبقوا الخيرات إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ